وكم أهلتنا قبلهم من قرن أَشَدُّ أشد منهم بطشا فنقروا في البلاد هل من محيط إن في ذلك لذكرى لمن كان لَنُعْطِيَنَّهُمْ قَوْلًا أَوْ أَلَمْ تَسْمَعْ وَهُوَ شَهِيدٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ فَاصْدُرْ عَلَا مَا يَقُولُونَ وَسَ بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأجبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المطير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يطاف وعيد من الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا من الجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع